إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اخذ فيه في السابوت فاخذ فيه في اليم فلنقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو وَإِن قِيلَ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَنشِئُ أُخْتَكَ فَتَتَوَلَّهَا الْأَدْنَىٰ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ تَرَاجَعَ اَكَيْفَ تَقَرَّعَ مُبَا وَلا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ ۖ تَرَىٰ دَارِي سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِي يا موسى وَصَنَعُوا سُكَّانَ فِي إِذْهَابَ أَنْ تَوَاقُوا كَذِى آيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْهَابًا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى تَقُولُ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا يَخْشَى أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَصْرَفَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَتْ لَهُمَا تَخَافَا إِنِّي مَعْثَمَا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ رَبَّنَا فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ نَقَضُوا عَهْدَ إِلَيْنَا إِنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَتْ أَنَّ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ أَرَأَىٰ رَبُّنَا الَّذِي آتَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ قال فماذا نغفرون الأولى